والذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جن علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبدلوا اشدكم ثم ل بلكم أن يتوفى من قبل لتبلغ أجل مسمى ولعلكم تعقلون هو ما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصركون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا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 فَإِنَّمَا نُرِيَنكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ